حصل له على باب ربنا طلبت خلاص حذرت وانت اللي ما ما تزعلش على لو مات ازعل لو ربنا Risa na sgar na pina fa' amal Lina في fi kul makan Ano wa akhwati nige dha'an Fidha'n Ma tama nash bi khianab insani ma nash al khuf ma nash riz ma tawdhash na y ma fil inash abla k ma tawdhash ma tawdhish وقفت معاكوا على ريشه مش خنسانة وانتي كليكي تبسينا وحر الطولى بس احنا من بيتنا على سكة يوم ما قلنا في اهانا قلوبنا بتربطين بالحب طلبت خلاص بجدو حذرت وقلت ستوب وانت اللي ما اسمعك صورت على وشك الضحراء ما انت اللي كتوفراء ده يا دوق معك من جولة من فعل مشان اللي الكلام ويغميز نفسي وانا خسمي بمتر نفسه حدقر يومك kasnaksu'ash aqsamu fil in'ash amra gunbila bala dar bit silah wa طنتر جديد وقادم نضروا شارع سمين مسواته وحده محسوبك صبح على من دخل بتعيشها الوجه او تاخدنا شوف برقد علمه في على فيش اللي على حرفين انتكم ما بيجنيش موتور رجلي <تصفيق> خدته وسرفها حبتها مش بيتي في اسسه وتحانه لو عينك الزلازل بنحط على بقول اللي مني ما التراب جت سكت من الفسلكه ابن العلل انت كما تعرضت الحمد لله وبوجه على بس طح ملو الشاش انا مالك مالك ما يفتغى مفتغر مفيش بطل علم في رومي الخولة مع اوله برق لم مش موجود بس لك وحده عندي بعد اسلام اريف عدد شارع سلمت فايات انت الوزود شغلتها صح بروق بيدينا ولا فرد ولا زكينا أقسم تشاهدنا يا زميل تشكرنا سندلب طلحة منك عيون كل منه تروى توعد تجن يا <تصفيق> كلام خلصان حلو الدوران ضحصه ساجد عالي قالوا ع السنين دماغي والله المجالي الجيل لازم كلام وري ادي بطنبن وان والباقي عندي يا قاده اللي طار منه لا تفتحار محزون تخطى احمر ان عشق ثابت قلنا من احلى اخوان المغرب <تصفيق> لنا com